والقرآن المجيد، بل عجيب. فإذا <تصفيق> كتاب حفيف، بل كذبوا بالحق لما جاء. فلم ينظروا إلى السماء فوقه فأَن نَّخُلَّ لها قَااتٍِ قَوْمَنَهُمْ قَوْمٌ يَعْصُونَ وَأَصَابُرَ سِي وَثَمُودَ وَآذُ وَفِرْعَوْنَ وَإِذْ غَنُطُ وَأَصَابَ بل هم في مِن من خلق جديد ولقد خلقنا نحن أقاه إليه من أبل الوريذ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قال وَنُفِخَ فِي الصُّورِ Yeah <laughs> Wanja فكشفنا عنك غطاء Boom. Mm -hmm. الذي جعل مع الله إله I do. mm <laughs> moon أصيل من خاش فَكَمْ أَنَّ لَنَا قَابَلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ اشَدُّ مِنْهُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ عَدَدٍ ۚ وَآتَيْنَا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ولقد سمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض أنا من اللوب، على ما يقولون وسبح بعبد ربك قبل طلوب. ومن الليل فسر حياتي الحق يوم. يَوَمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ أَمْرًا إِنَّهُ ذَلِكَ الْقَصَصُ نُعَلِّمُهُ لا يقولون وما.